وَلَقَدْ صَوَّرْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَذَكَرَ الْإِنْسَانَ أَكْثَرَ الشَّيْءِ لا <تصفيق> لا وما من ناس ان يؤمنوا வயஸ்தூ கியம் சுனய பியகு لَمَّا نُسِلَ الْمُصَبِّرِينَ إِلَّا مُبَنِّئِ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي من او